بسم الله إذا لم تباشرنا أنك رفهم الحكم نعم وجب رفع الاسم الواقع بعدها وجب تكرارنا أحسنت لا في الدار رجل ولا امرأة لا فيها قول ولا هم عنها ينزهون قوله فإن لم تباشرها ماذا يشمل؟ نعم يشمل ما إذا فصل بينها وبين اسمها فاصل وكذلك يشمل إذا دخلت على معرفة فهي لم تباشر نكرة أحسنت فقوله إذا لم تباشرها أي لم تباشر النكرة كان يفصل بينها وبين النكرة فاصل أو تدخل على المعرفة فإنه يجب ما ذكر الرفع ووجوب التكرار الرفع عليه جل النحاء ووجوب التكرار هو مذهب الجمهور خالف بعضهم قال ما يجب التكرار الرفع يجب لكن التكرار ليس بواجب والمشهور الأول أن التكرار واجب أيضا قاله وإن تكررت جاز إعمالها ويلغاءها متى هذا وإن تكررت فقد تقدم معنى آنفا أنها يجب تكرارها وتهمل لكن هنا يقول وإن تكررت جاز إعمالها وإلغاؤها متى هذا يجوز إعمالها وإلغاؤها إذا باشرت النكرة أحسنته فعلى هذا لا بد من هذا القيد وإن تكررت وباشرت النكرة جاز إعمالها وإلغاؤها نحو لا رجل في الدار ولا امرأة فإن شئت عملت لا رجل في الدار ولا امرأة وإن شئت أهملت الغيت لا رجل في الدار ولا امرأة وقد قري بالوجهين في قولي تعالى لا بيع فيها ولا خلة ولا شفاعة شاءت قراءة سبعية لا بيع فيها ولا خلة ولا شفاعة بسم الله قال رحمه الله باب المنادى المنادى خمسة أقسام المفرد العلم والنكرة المقصودة والنكرة غير المقصودة والمضاف والشبيه بالمضاف هذا هو التاسع من المنصوبات تقدم معنا ثمانية أقسام من المنصوبات وهذا هو القسم التاسع من المنصوبات وهو كما ذكر رحمه الله باب المنادى فالمناد من المنصوبات وتعريفه هو المدعو بيا أو إحدى أخواتها هذا هو تعريف المناد هو المدعو بيا أو إحدى أخواتها وأخوات الياء منها أياء وهياء وأيء والهمزة فهذه أخوات الياء والأصل في حروف النداء هو الياء فلذلك اختصت بأحكام يأتي إن شاء الله بيانها هذا هو تعريف المنادى هو المدعو بيا أو إحدى أخواتها وأخوات يا كما سمعت منها ايا تقول أيا زيد أيا زيد ومنها هيا هيا زيد ومنها الهمزة أزيد تعال الزيد تعال ومنها أي تقول أي زيد تعال ومنها أي زيد تعال والنبي عليه الصلاة والسلام يقول أي عم قل لا إله إلا الله وهو بمعنى يا عم قل لا إله إلا الله فهذه بعض أخوات الياء ومجموع حروف الندى ثمانية لكن نقتصر على هذه التي سمعتها فذكرنا من الأخوات أياء وهيا وأي والهمزة هذه أخوات الياء أو بعض أخوات الياء تحفظ وكلها تستعمل في النداء كما سمعت، فإن شئت قلت يا زيدو وهذا هو الأكثر وهذا هو الأشهر بالاستعمال أنهم يستعملون الياء وإن شئت أتيت بحرف آخر من حروف النداء عند ندائك فتقول أيا زيدو أيا زيدو تعال وإن شئت قلت هيا زيدو أو بأي قلت أي زيد تعال أو بالهمزة أزيد أقبل كله صحيح وينبغي الشخص أن ينوع حتى يظهر هذه الحروف التي استعملت في لغة العرب ويشهرها ويشهرها لأن الناس كثيرا ما يقتصرون في نداءهم على الياء فقط فتجدهم يستعملون الياء في حروف النداء مع أن غيرها قد ورد في كلام العرب استعمل أما القرآن فلم يتي إلا بالأشهر وهو أليا جاء بالياء فقط فلا نعلم فيه همزة ولا أي ولا أياء ولا هيا وإنما جاء بالياء لأنها أشهر حروف النداء وأيضا كذلك أم أدوات النداء لكن لابس السنة قد جاءت بغيرها فجاءت بأي أي عم قل لا إله إلا الله أي يا عم قل لا إله إلا الله فلابس أن ينوع الشخص في استعمال حروف النداء فقال المصنف باب المنادى وقد سمعت أنه التاسع من المنصوبات وعلمت تعريفه وأنه المدعو بيا أو إحدى أخواتها فما كان كذلك فهو منادى ما كان مدعوا بيا أو إحدى أخواتها فهو منادى في الصلاح ثم ذكر أقسامه رحمه الله التي يحصر فيها فقال المنادى خمسة أقسام ولا تجد غير هذه الخمسة فهو محصور فيها بدليل الاستقراء فإن النحاة استقروا كلام العرب فوجدوا أن المنادى لا يخرج عن واحد من هذه الأقسام الخمسة التي سيأتي بيانها فقوله المنادى خمسة أي أنه محصور في هذه الخمسة الأقسام بدليل الاستقراء فإن النحا تتبعوا الاستقراء هو تتبع كلام العرب فوجدوا أن المناد لا يخرج عن واحد من هذه الخمسة ثم ذكر رحمه الله أقسام المناد فقال والمناد خمسة أقسام المفرد العلم والنكرة المقصودة والنكرة غير المقصودة والمضاف والشبه مضاف. هذه أقسام المناد كما علمتها القسم الأول المفرد العلم والمراد به هنا ما أريد في بابلة المراد بالمفرد هنا ما أريد به في بابلة المتقدمة الآنفة الذكر وهو ما ليس مضافا ولا شبيها بالمضاف هذا هو تعريف المفرد هنا كما تقدم معكم في بابلة ففي بابلة النافل الجنس وفي باب المناداة تعريف المفرد واحد ما ليس مضافا ولا شبيها بالمضاف فيدخل تحت هذا المثنى والجمع هذه مفردة في باب النداء وكذلك في باب�도 النافئ للجنس فالمثنى مفرد هنا وكذلك أيضا جمع المذكر السالم وجمع والنت السالم جمع التكسير جمع بأنواعه الثلاثة أيضا مفرد في باب boards في باب النداء وكذلك في باب loop لا النافئ للجنس فلا يستغر بالشخص سيغير في باب النداء الزيدان مفرد الزيدون مفرد الرجال مفرد وكذلك الهندات مفرد نعم مفردة لأن المفرد هنا ما ليس مضافا ولا شبيها بالمضاف فهذا هو المفرد المقصود به طيب قال المفرد العلم والنكرة المقصودة القسم الثاني من أقسام المنادى النكرة المقصودة وهي التي يقصد بها واحد بعينه هذا هو المقصود بالنكر المقصودة هي التي يقصد بها واحد بعينه يا رجل تعال يا رجل تعال إذا قصدت رجلا معينا تريده ما تريد يعني واحد غير معين تريد رجلا معينا ففي هذا الحال تقول يا رجل تعال لأنك قصدت وياتي حكمه إن شاء الله فالنكر المقصودة المراد بها ما سمعته هي التي يقصد بها واحد بعينه واحد معين فيقن من باب النكر المقصودة فما كان يقصد فيها واحد بعينه فهي نكر مقصودة وتكون من باب المعرفة في هذه الحالة قال والنكر غير المقصودة والنكر غير المقصودة هي التي يقصد فيها واحد غير معين هي التي يقصد بها واحد غير معين. هذه النكرة المقصودة غير المقصودة هي التي يقصد بها واحد غير معين. مثل قول الأعم يا رجلا خذ بيدي. الأعم ما يعرف من هو هذا عند من الرجال. فيقول يا رجلا خذ بيدي. فهذه نكرة غير مقصودة. لأن الأعم هنا ما يقصد شخص معينا. فهلا يرى أحد يريد أي واحد من الرجال يأخذ بيده يكون مارا في الطريق وما معه من يقوده فيقول يا رجلا خذ بيدي فهنا هذا الأعمى لم يقصد رجلا إيش معينا وكذلك القول الواعب كما يأتي إن شاء الله يا غافلا تنبه يا غافلا تنبه ولم يقصد غافلا معينا وإنما يقصد غافل غير غير معين الجنس هذه أقل لها نكرة غير مقصودة هي التي يقصد بها واحد غير معين واحد ليس بعينه فإذا كان الأمر كذلك فهي نكرة غير مقصودة. قال والمضاف والمضاف أيضا تقدم الكلام عليه المضاف لغيره يضاف لاسم بعده والشبيه بالمضاف هو نفس المتقدم في بابل الشبيه بالمضاف هو ما هو الذي تقدم في باب لا الشبه المضاف ما هو ما عمل فيما بعده فيما بعده الرفع أو النصب أو, أيش أو الجر يكون ما بعده جار جارا ومجرورا متعلقا به فهذا هو الشبيه في المضاف هو الذي يعمل فيما بعده إما نعمل فيه الرفع كما تقدم معكم وإما نعمل فيه النصب وإما أن يعمل فيه الجر فمثال ما عمل فيه الرفع يا محمودا فعله يا محمودا فعله هذا عمل الرفع يا حسنا وجهه هذا عمل الرفع ومثال ما عمل النصب يا طالعا جبلا يا طالعا جبلا هذا عمل النصب كما ترى يا طالعا جبلا ومثال ما عمل الجر يا رحيما بالعباد أو يا رفيقا بالعباد يا مارا بزيد تعال يا مارا بزيد تعال هذا عمل الجر كما ترى فهذا هو الشبيه بالمضاف هو الذي يعمل فيما بعده إما الرفع أو النصب أو الجر الرفع كما سمعت يا حسن وجهه يا محمود فعله والنصب كما أيضا كذلك ذكر يا طالعا جبلا والجر أيضا المثال تقدم يا رفيقا بالعباد يا مارا بزيد فهذه أقسام المنادة خمسة أقسام القسم الأول المفرد العلم من مقصود بالمفرد ما ليس مضافا ولا شبيها بالمضاف يدخل تحت هذا المثنى والجمع كلها باب المفرد هنا لان الاسم ما هو لا يشبه بالمضاف فما كان منها ليس مضاف ولا يشبه ومفرد والنكره المقصوده من مقصود بها هي التي يقصد بها واحد بعينه يا رجل تقصد رجلا معينا ما تقصد جنس الرجال واحد معين تريده طيب والثالث النكره غير المقصودة وهي التي يقصد بها واحد غير معين والمضاف هو الذي يضاف الى غيره والشبه المضاف ما هو الشبه المضاف هو ما عمل فيما بعده إما الرفع أو النصب أو يكون ما بعده جار المجرور متعلقا به على ما تقدم معكم فهذه أقسام المنادة وأما بالنسبة لحكمها فقال المصنف حكم هذه الأقسام الخمسة ما حكمها في النداء فما هو الذي يبنى منها وما هو الذي ينصب منها سيبين الآن قال رحمه الله فأما العلم والنكرة المقصودة فيبنيان على الضم من غير تنوين هذا الآن شروع في حكم المنادى إذا ناديت كيف يكون النداء وكيف تكون الحرك عليه فقال رحمه الله أما بالنسبة للعلم وقد تقدم بيانه أي المفرد العلم والنكر المقصودة فحكمهما أنهم يبنيان على الضم من غير تنوين ولو قال يبنيان على ما يرفعان به لكان أولى وأشمل هذا أحسن من قوله فيبنيان على الضم لأن فيه قصورا على نحو زيد يا زيد يا رجل يا رجال يا فاطمات في قصور على هذا فقد سمعت أن المفرد المقصود به هنا ما ليس مضافا ولا لشبيه المضاف يدخل تحت المثنى ويش وجمع مذكر السالم وإضا غيره من الجموع فلو قال فيبنيان على ما يرفعان به يبنيان على ما يرفعان به لكان أو لا حتى يدخل المثنى فتقول يا زيدان هذا مهم ابني على الضم يا زيدان تعال يا يا زيدون تعالوا في الجمع جمع مذكر سالم. حتى يدخل نحو هذا فإنها تكون مبنية على الألف في محل نصب لأنها ترفع بأيش بالألف كما يتقدم معكم أن المثنى يرفع بالألف وكذلك يا زيدون تعالوا يبنى على إيش هنا هل يبني على الضم ما بني على الضم وإنما بني على الواو فتقول يا حرف نداء وزيدون منادى مفرد علم زيدون منادى مبني على الواو في محل نصب فلذلك لو قال فيبنيان على ما يرفعاني به لكان أولى حتى يدخل المثنى وجمع المذكر السالم فإنهما لا يبنيان على الضم وهما من هذا القسم وهما من قسم ما ذكر المفرد العالم أو النكر المقصودة إن قصدت به من نكر فهما من هذا فعل هذا التعبير بقولهم فيبنيان على ما به أولى من تعبير المصنف رحمه الله تعالى فعل هذا فإذا كان المفرد العلم يرفع بالضمة كما تقدم معكم ففي باب الندى ما حكمه يبنى على الضم على القاعدة التي ذكرناها إذا كان المفرد العلم يرفع بالضمة أو النكر المقصودة يرفع بالضمة ففي باب العلم يبنى على الضم فتقول يا زيدو يا زيدو لأنه في باب العلم تقول جاء زيدٌ قصي في باب الاعراب كما تقدم معكم جاء زيد يرفع بإيش؟ بالضمة ففي باب النداء إذا نديت المفرد العلم الذي يرفع بالضمة فهنا الذي يرفع بالضمة ففي باب النداء ماذا تصنع فيه؟ تبنيه على الضم فتقول يا زيد واضح وأيضا كذلك الحكم فيه أن نكره المقصودة زيد سكان المفرد العلم مذكرا ومؤنثا يا زيد يا فاطمة سواء كانت الحركة ظاهرة يا زيدوا يا أو مقدر يا موسى ما يضر سواء كانت الحركة ظاهرة أو مقدرة فإذا قلت يا موسى ما إعرابه تكون لأحرمن دا وموسى مبني على ضم مقدر في محل في محل نصب هكذا يعرب المفرد العلم والنكرة المقصودة يبنيان يعني على ما يرفعان به فإن كان رفعهما بالضم كما تغدى معكم في باب الإعراب أن المفرد يرفع بالضم ما حكمه أنه هنا يبنى على الضم، فكيف تنادي زيد؟ يا زيد، وليس كذلك، لأنه هناك تقول جاء زيد، فهنا تقول يا زيد. طيب، فإن كان رفعه بالالف مثل جاء زيدان، جاء زيدان، فكيف في باب ندى تصنع معه إذا ناديت زيدان؟ تحدث الألف طبعا واللام، فتقول يا زيدان، يا زيدان. فاليا حرف نداء وزيدان منادى مبني على الألف هكذا الإعراب يقول كما تقدم يا زيدو منادى مبني على الضم في محل نصب أيضا في المثنة تقول يا زيدان منادى مبني على الألف في محل نصب هذا واضح فإن كان يرفع بالواو جاء الزيدون جاء الزيدون يرفع بالواو فكيف تصنع فيه في باب النداء تبنيه على الواو فتقول يا زيدون إذا كان ناديت الجمع هذا يا زيدون تعالوا فتكون لي حرف نداء وزيدون منادى مبني على الواو هكذا تقول في محل نصب لأن المنادى منصوب من أقسام المنصوبات فيكون في محل نصب فما بني منه يكون في محل نصب هذا حكم المفرد العلم والنكره المقصودة فتقول يا رجل إذا ناديت رجلا معينا يا رجلان إذا ناديت رجليني معينيني فكنت تخاطب اثنين معينين فتقول لهم يا رجلان اتقي الله سبحانه وتعالى وانت تخاطبهم بعيانهما فيكون في هذه الحالة يا رجلان ما يعرابه ان يحر ابن داء ورجلاني منادى مبني على الالف لأنه نكره مقصود هذا ما هو مفرق علم انتقلنا الان نكره مقصودة في محل نصب والنكر المقصودة والمفرد العلم حكمهما واحد وهو إيش؟ البناء على ما يرفعان به هذا واضح هذا هو يا مسلمون وأنت تقصد مسلمين معينين يا مسلمون يا مؤمنون اتقوا الله هذه هذا مفرد علم ولا نكر مقصودة نكر مقصودة ما حكمها البناء على ما ترفع به مثل العلم مثل المفرد العلم تماما فالمفرد العلم قلت فيه يا زيد ويا زيدان يا زيدون كذلك النكر المقصودة تقول يا رجل يا رجلان أيضا يا مسلمون يا مؤمنون لأنك تقصد مؤمنين معينين طيب فعند من يا مسلمون يا حرفي إذا أحسنت مسلمون اسم ناذا وهو نكر مقصودة أحسنت مبني على الواو في محل نصب. لماذا بني على الواو لأنه نكرة مقصودة انتهينا من حكم المفرد العالم النكرة المقصودة ما حكمهما أنهما يبنيان على ما يرفعان به فإن كان رفعهما بالضمة بنيا على الضم يا زيد يا رجل وإن كان رفعهما بالالف بنيا على الألف يا زيدان يا رجلان وإن كان رفعهما بالواب بنياء على الواو يا زيدون يا مسلمون هذا واضح هذا هو الخلاصة وأما تعبير المصنف فيبنيان على الضم ففيه قصور فيه قصور الأولى أن يقال يبنيان على ما يرفعان به قال فيبنيان على الضم من غير تنوين نعم من غير تنوين فلا تقول يا زيد تعال هذا لحن يا زيد تعال هذا لا يصلح وإنما البناء على الضم من غير تنوين يا زيدو فقط ولا تنون الاسم المبني على الضم تقتصر على حركة واحدة فقط فيه وهي حركة بناء فتقول يا زيدو أما يا زيد فهذا لحنون فلذلك المصنف بين هذا فقال من غير تنوين أي لا تنون الاسم منادا المبني على الضم فلا تقول يا زيدو ولا يا رجل يا زيد ولا يا رجل لا يصلح هذا لأن بناءهما كما سمعت من غير تنوين على الضم من غير تنوين هذا حكم النكرة المقصودة لن فرد العالمنا ننتقل إلى غيرهما قالوا الثلاثة الفاقية منصوبة لغيره أي لا يجوز فيها غير النصب فإذا حكم النكرة غير المقصودة ونكرة غير المقصودة وكذلك أيضا المضاف والشبيه المضاف ما حكمها هذه الثلاثة الباقية لأنها هي الباقية ما حكمها أنها تكون منصوبة لغيره أي لا يجوز فيها غير النصب فلا يصلح رفعها بل يجب نصبها فعندك يا أخي يا عبد الله اتق الله يا عبد الله أن يا حرف إذا أحسنت نعم عبد الله منادى منصوب لأنه مضاف هذا حكمه ما يصلح يا عبد الله هذا لحن فاحش يا عبد الله هذا لحن لا يصلح بعض الإخار ربما يقول يا عبد الله هذا اللحن لا يصلح وإنما تقول يا عبد الله لأنك علمت أن المنادى المضاف يكون منصوبا نعم واصل عبد الله منادى منصوب على منصوبة حضارة وعبد مضاف ونفط الجلالة مضاف إليه مثل يا عبد العزيز يا عبد الرحمن يا عبد الرؤوف كل من هذا الباب وما كان يعني يستعمله كثيرا الصحابة يا رسول الله يا رسول الله فيكون منادم منصوب على مترسبي الفتح الظاهرة على آخرين لأنه مضعف هذا حكم المضعف أنه يقول منصوبا ونظيره أيضا النكر المقصودة النكر غير المقصودة نظيره أيضا في النصب النكر غير المقصودة تكون منصوبة كقول الأعمى يا رجلا خذ بيدي لأنه ما يريد رجلا معينا هو ما يرى فيقول مثلا وهو يريد القيادة يا يسمع صواتا هكذا صوات الإجهال فيقول يا رجلا خذ بيدي فعندما النعراب قضا قال لي أحرف نداء ورجلا مناد منصوب لأنه لأنه نكر غير مقصودة أحسنت ما قصد رجلا معينا لو قصد رجلا معينا قال يا رجل كما تقدم معكم منصوب على منصفتها الظاهرة على آخره أحسنت وأنت يا أخي يا غافلا تنبه أنت أن يا حرفني ذا أحسنت نعم وناد منصوب علامة نصبي فتح الظاهر على آخره لأنه نكر غير مقصودة وتسمع القطبات كثيرا يستعملون هذا يا غافلا تنبه فهذا يريد به نكرة غير مقصودة لأنه يقصد جنس من كان كذلك من من هو عنده غفلة أنه يتنبه فتكون على هذا نكرة غير مقصودة أما إذا قصد غافلا معينا فيقول إيش يغافل تنبه ويقصد شخصا معينا لكن إذا قصد الجنس ولم يقصد معينا فإنه ينصبه فيقول يا غافلا تنبه وهذا يستعمل الخطبة طيب أحسنت وأيضا يشارقهما في هذا الحكم النكر في هذا الحكم الشبيه بالمضاف فعند من يا محمودا فعله فضل نعم يا حرف ذا ومحمودا منادا منصوب لأنه شبيه بالمضاف والشبيه بالمضاف حكمه النصب أحسنت ومحمودا هذا اسم مفعول سيئة الكلام عليه وفعله نائب فاعل يا محمودا فعله نائب فاعل أحسنته يا طالعا جبلا عندما انفضل قال لي أحرف نداء وطالع منادى منصوب وعلامة نصب الفتح الضائر على آخرين لأنه شبيه من وهو متصل به شيء من تمام معناه إما مرفوع أو منصوب أو جار مجروض تعلق به وهنا منصوب وجبلا مفعول به يا طالعا جبلا طالع هذا اسم فاعل وفاعله مستدر تكذيره هو يا طالعا هو وجبلا المفعول به لأنه مطلوع الجبل وهو مفعول به وقع عليه الفعل وهو طالع لأنه هو اسم فاعل أي الحدث وقع عليه طيب يا رحيما أو يا رفيقا بالعباد هاا يا رفيقا بالعباد أن يا حرف نداء ورفيقا منادى منصوب لأنه شبيه بالمضاف فصل به جار ومجرور. حسنتا والبا حرف جر وبالعباد اسم مجرور والشاهد رفيقا النصب لأنه شبيه بالمضاف فالحاصل يا أخوان أن المنادى أقسامه خمسة بالاستقراء وهو المفرد العلم والنكرة المقصودة والمضاف والشبه بالمضاف والنكرة غير المقصودة على الترتيب على الترتيب المفرد العلم والنكرة المقصودة والنكرة غير المقصودة والمضاف والشبه بالمضاف ما حكم هذه حكمها ليستوا في الإعراب فمنها ما يبنى على ما يرفع به وهو شيئان المفرد العلم والنكرة المقصودة من المقصود بالمفرد العلم؟ ما ليس مضافا ولا شبيها من مضاف فيدخل تحت هذا المثنى والجمع بأنواعه كلها مفردة هنا طيب وما المقصود بالنكرة المقصودة هي التي يقصد بها ايش واحد بعينه معين احسنتم هذه حكمها انها تبنى على ما ترفع به ان كانت ترفع بالضم بنيت على الضم يا زيدو يا كذلك ايضا ايش هنداتو ويا فاطمة هذه ترفع بالضم هناك وهنا تبنيها على الضم وإن كانت ترفع بالواو بالالف فإنها تبنى على الالف فتقول يا زيدان يا رجلان وإن كانت ترفع بالواو تبنى على الواو يا زيدون يا مسلمون طيب بقية الثلاثة الباقية ما حكمها Al-Nasr. Dائma. Abda. Takun. Al-Munsoba. Al-Mudaf. Al-Shibih. Al-Mudaf. Al-Nakr. Al-Mudaf. Al-Mudaf. Al-Mudaf. Al-Mudaf. Al-Mudaf. Al-Nasr. Al-Nasr.